طائين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الذين كفروا سماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا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 وَإِذَا طَالَ لَهَبٌ آمَنَ كَمَا آمَنَ النَّاشِطُونَ آمَنَ سفها ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بك من عمي فهم لا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 يكاد الْبَرْقُ يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم İnna Allah ala kulli Ya aihen şebdu Rabbekum, ellesi xanakum ve ellesi demin kablitum, la alakum tettakun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم Fala tejgalu lil Allahi adadim ve etem tağlamut ve ikim ve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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فسواهن سَبْعَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ve alem ma tbedon ve ma Ve el qulna lil malaikat adam fasjedul illa iblis. min وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رضدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مشتقر ومتاع إلى حين فتلق A ödem birak bir keimein fetebelley İ hu hüvetim ö bu. Ul فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خلف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 Allezin yzunun anlamlar Rabbim ve anlamları ileri Ya beni İsrail azkron ingmeti alti ve ani ve ani تقوى من لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا يأخذ هم صرون. وَإِذْنًا جِئْنَاكُمْ مِنْ أَنفِ رَعْنَى يَسُومُونَكُمْ شُؤَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ve ızdıratنا بكم البحر فأذجيناكم وأغرقنا ألف رعن وأنتم تظرون فإذا عدنا مشى أربعين ليلة ثم تخركم العدل من بعده وأنتم ظالمون.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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَلْفُ شَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِدْلَ فَكُوْبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَتُوْبُوا فَقَتُلُ أَلْفُ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 وَإِذْ قُوِيْتُمْ يَا مُشَاهِنٌ مِنَ لك حَتَّى نَرَنَّ اللَّهَ جَحْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَتَظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَأُولُو حِطَّةٍ يَتَقَبَّلُ عُذْرًا مِّن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي طيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجzem من السماء بما كانوا وَإِذِ اسْتَنْشَقَ النُّوحُ شَالِقًا بِهِ فَقُلْنَا ارْكَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاِنْفَجَرَتْ مِنْهُ 19 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا شَرَابَ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نَصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا فَقِسْصَائِهَا فَقِسْصَائِهَا وَافْهَمْهَا وَبَصَلِهَا "Qāl: A tāštabdilun al-lazīh wa adnā bil-lazīh wa khayr. İhbitu Mısra, fā innal-kum ma shāl-kum. Vāḍur btaʿlīhim al ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصا وكانوا يعتدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ ميثَاقَهُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَمَنَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَمَّا فَأَتَى طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي قَائِمٌ بَيْنَكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَكُمْ بِالَّذِي وَصَاكُمْ رَبُّكُمْ فَاطِيعُوا طَالُوتَ وَأَطِيعُوا مَنْ عَيَّنَ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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تشر الناظرين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 مسلمة لا فِيهَا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 فإذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا فَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّهِ بِكُم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ أَزَالَهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسْنَ الْمَارُ إلَّا أَيَّ مَمْعَدُوهُ قُلْ أَتَقَذَّتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ بَلٰمَن كَشَبَ شَيْءًا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 فَذِ الْقُرْبَةَ وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينِ وَأُولِي الْنَاسِ حُشْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَمَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَتُمْ عَرِضُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون ألفكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان فإن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 الدنيا ويوم القيامة يرتدون إلى أشد العذاب، وما الله بالغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.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 وأيدناه بروح القدش أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم اشتكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بَلَىٰ عَلَى اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ فَطَالِبًا مَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم كتاب من عند الله قل لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بسم اشترب به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي نزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب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 ويكفرون بما مرأه وهو الحق وتصدق اللي بمعهم قل فلما تقتلون أم بيا الله من قبل إن كنت من ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم صالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا Qanu semiğnâ agcina ve içirbu fi qulubihim bi kufrihim. Qulbi sema yânurkum bi in kuntum müminin. Qul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 يَقُولُ لِمَا مَعَهُ ابْنَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ <تصفيق>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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا بل قولن ظرنا مسمعوا عذاب أليم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 والله ذو الفضل العظيم من الشخص من ايه ان اشه انا اتي بخير منها ام مثلها الم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 بلَّا مَنْ أَسْلَمَ وَجَاهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْشِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ فَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتعلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فَاللَّهُ يَحْكِمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَنْذَكَرَ فِيهَا سُمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا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 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون واول الذين لا يعلمون لئن يكلمن الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم شابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ya bani İsrail, hatırlıron ingimeti, elleti ve تَقُوا يَا مَنْ لَا تَجزي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ صُرٌّ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 ifine a kifine ve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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أوضروه إلى عذاب النار وبئس المصير Ve İzfâg İbrahim'ın kavâidini ve İsmail. Rabbana taqüb elmin. İnne kânta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 فَمَن يَرُدُّ عَنِ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن شَفَهَ نَفْسَهُ فَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ İl qāla eslim qāla eslem li rabbil alamin Yā ve yaʿūd Yā إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا مَأْتُمْ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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له نسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أَوْ نصار وتهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما وإسماعيل وإسحاق, وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَمْ نَصَارًا قُلْ أأنتم أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 Ya hayyu ya kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnu eyle. Allah'ım, beyt-il makdis'i necislerden temizle. Allah'ım, onların birliklerini bozguna uğrat. Ey aziz ve kudreti Allah'ım, onların başlarını döndür.